القواعد الفقهية الخمس التي بنى عليها الشافعية مذهبهم أو معظم مذهبهم زلنا مع القاعدة كام الرابعة القاعدة الأولى الأمور بمقاصلها القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير القاعدة الرابعة الضرر يزال الضرر يزال. يزال في الدرس الماضي كنا ذكرنا بعض أسباب الفرق بين الزوجين كما سبق أنبينا ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه وكذا سيدنا علي رضي الله عنه وبعض السلف قالوا بأنه الأسباب التي تجعل الزواج غير مطمئن لا تحصل فيه السكينة ولا المحبة ولا المودة فالطلاق لا بد منه أو الفراق فالفراق والفسغ هل يعتبر طلاقا أم لا يعتبر طلاقا الراجح أنه لا يعتبر طلاقا فإذا شاء الله عز وجل وحصل الشفاء يردها إذا خرجت عدتها يردها بعقد جديد وبتوافق وموافقة وبجميع أركان ماذا؟ أركان النكاح. أركان النكاح وهل عندما يردها تحسب عليه طلقة الجواب لا تحسب عليه طلقة ثم ذكرنا آثار بعض السلف وذكرنا ما قاله الظاهرية بأنها زوجته حتى ولو كان فيها جميع انواع الامراض الظاهره منها والباطنه ولكن هذا قلنا هذا لا تستقيم معه ماذا العصمه ولا تستقيم معه المسائل الزوجية المبنية على ماذا على الموده والمحبه على الموده والمحبه والسكان والسكان والسكان. ثم ذكرنا أيضا مسألة العنين العنين ما معنى العنين وما قيل فيه وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء قتلوها بحثا وأسالوا فيها مدادا في مسألة العنين وحتى للأسف ضيق بعضهم واسعا وقالوا لا تجوز إمامة العنين وهذا لا يلتفت إليه فكثيرا من الشروط التي وضعوها للإمامة لا أساس من الصحة حتى الشروط الواضحة التي ذكرها ابن عاشر في المرشد المعين شروط لا أساس من الصحة شرط الإمام ذكر من قال بأن المرأة لا يجوز لها أنت أم النساء المرأة تأم النساء لكنها لا تأم الرجل مكلف طبعا مكلف, مكلف حتى الصلاة هذه مسألة التكريف تشطط حتى للصلاة وليجميع ماذا الجميع الشعائر أما إذا كان غير مكلف هذا لا يتكلم عليه آتي بالأركان وحكما حتى إذا كان الرجل غير إمامي وكان لا يأتي بالأركان فصلاته باطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي كأنك لم تصلي ولو لقي الله عز وجل هذا على هذه الصفة لما صلى لله ركع أو, لما أو لقيه لما ركع لله ركع أو كما قال وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلت هذا لتأتم بي وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمني وصلي بيّن لنا كيف نصلي فإذا لم يأتي بالأركان فلا تصح صلاة وحتى ولو كان منفردا بل أن يكون إماماً فلماذا قيدوا هذه الشروط وألسقوها بالإمام فقط شرط الإمام ذكر المكلف آت بالأركان وحكماً يعرف حتى حكماً يعرف أي حكم يقصد وهناك أسئلة يطرحونها نقول له ما إمامك؟ نحن اتخذناك إماماً وأنت من اتخذت إماماً؟ نحن جعلناك قبلة وأنت من اتخذت قبلة هذا كلام لا أسس له من الصحيح يعني شريعة مصنوعة باليد شريعة مصنوعة باليد ثم قال آتي بالأركان وحكما يعرفه وغير ذي فسق حتى هذه مسألة غير ذي فسق أيضا فيها, فيها علامة الاستفان وإلا من يخلو من الفسق وغير ذي فسق ولحن واقتداء ثم اللحن أيضا فيه تفصيل ومسألة اقتداء أيضا فيها تفصيل هذا غير صحيح إلى آخره هذه الشروط لا أسس له من الصحة وبعضهم ضيق قالوا لابد أن ننظر هل هو عنين هل هو مجبوب فإذا كان عنين أو مجبوبا أو خاصيا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح إمامته وإذا لم يتزوج لا تصح إمامته ولا يصلى خلفه ولا تصح خطبته ولا تصح جمعته هذا كله كلام لا أسس له من الصحة هذا ما هو من دين الله عز وجل في شيء ولذلك شروط قالوا العنين لا تجوزوا إمامته واشترطوا شروطا للأسف حتى إن بعض الأحناف اشترطوا شروطا أستحيئا أذكرها فكأن الرجل إذا أراد أن يأمنا يا أن نسأله لينزع سرواله لننظر إليه وكأن الرجل نريد أن نزوجه لا أن يأمنا يا يا وهي كوارث ذكرت معظمها في كتابي حكم الصلاة خلف الإمام المبتدئ المهم الشاهد عندنا العنين العنين ما معنى كلمة العنين؟ هذه تسمى عند الفقهاء بمسألة تأجيل, تأجيل العنين مسألة معروفة في الفقه بمسألة تأجيل العنين تأخير الحكم على العنين العنين هو الذي ينتنع ينتنع عليه وقاع ينتنع عليه وقاع ماذا؟ امرأته ينتنع عليه وقاع امرأته لا يستطيع لا يستطيع إما لكونه لا يستطيع مع هذه ولكن يمكن أن يستطيع مع أخرى فلذلك أعطوه تأجيلة وليس العنة, العنّة التي تكون عند الناس ليس العنّة معنى أنه مأيوس منه لا يمكن أن تزل ولا ربما أن تزل وليست العنّة أيضا ثابتة للعموم مع كل النساء فلربما يعني يحصل له هذا مع مرأة بعينها ولكن ممكن لا يحصل له ذلك مع مرأة أخرى فإذا لا يمتنع أن يعن الرجل عن مرأة ولا يعن عن أخرى ومن العلماء من قال العنين العاجز عن مواقعة المرأة العاجز عن مواقعة المرأة العاجز عن مضاجعة المرأة لا يستطيع عاجز وقولهم العاجز عن مواقعة ومضاجعة امرأة هذا لا يعني بالضروري أن يكون صغير الذكر فممكن أن يكون ليس كذلك ولكنه لا يستطيع أن يواقع هذه امرأة إما فطور وإما نفسه لا تطمئن وإما سحر وإما مرض مؤقت وإما وإما فإذا حصلت العنة أو العنة وهذه تسمى مسألة العنين إذا حصلت حصلت للرجل ماذا, ماذا تفعل المرأة هنا العنة ثبتت على قولها طبعا قالت بأن الرجل ما أتاني منذ كذا وكذا هنا المرأة ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين أو إلى القاضي ترفع أمرها إلى قاضي المسلمين ولما رفعت أمرها شكت بالزوج وقالت بأن الرجل عاجز عن المواقعة عاجز عني عاجز عني هل بمجرد شكواها يفسق بينهما الجواب الله هنا ننظر لاحظوا ركزوا هنا جيدا عندما ترفع أمرها لقاضي المسلمين ننظر إلى ردة فعل الزوج ننظر إلى ردة فعل الزوج فإذا الزوج غضب كما فعل الرجل الذي جاءت امرأته تشكيه فقالت يا رسول الله زوجي يفعل كذا وكذا وليس له إلا مثل هدبة مثل الهدبة قيل إنه كناية عن كونه صغير الأعلى فقال لما استدعاه النبي فقال يا رسول الله إنها تكذب والله إن ينفضها نفط الأدين ولي معها ولداني فإذا بها لها ولدان مع الرجل لها ولدان مع الرجل فإذا عندما ترفع أمرها إلى القاضي ننظر إلى ردة ماذا أو لا ردت فعل الزوج فإذا قال لا هذا كذب فإذا قال هذا كذب أو أن يكر يرد هذا هذه التهمة يرد ويدفع عنه مسألة العن فإذا بفعها هذه العنة التي ادعاتها المرأة هو يبدأ خلافها بأنه قادر على الوقاع وأن المرأة تكذب إذن فالأمر إما أن ينفي أو أن يسكوت فسكوته هنا يدل على ماذا؟ على أنه فعلا عنين لأن السكوت كما يقول العلماء الساكت لا ينسب له قول إلا في مثل هذه المسائل الساكت لا ينسب له قول إلا في مثل هذه المسائل هم أن الرجل رأى منكرا في مجلس من المجالس ولا يستطيع أن يتكلم لأسباب, لأسباب. لا يعني أن سكوته دال على إقراره لكن المرأة إذا تزوجت برجل ثم قالت عمما خطب الرجل. لم أكن راضية حتى دخل بي فتقول بأنها كانت يعني سكتت نقول لا لا سكوتها دليل على ماذا؟ على الرضا السكوت من علامة الرضا ولكن ليس دائما فهنا السكوت دليل على ماذا؟ على أن التهمى ثابت في حقه على أنه عني هذه المسألة مسألة الثانية رفض هنا اختلف العلماء فلنأخذ مثلا إذا سكت أو اعترف بأنه فعلا عني اعترف بأنه عني هنا ما هو الحكم عندما يعترف بأنه عني هنا يؤجل سنة يؤجل سنة يعطيها أجل سنة وقد سبق أنبينا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل العنين سنة وعلي بن أبي طالب أجل العنين سنة ويقال وقعت قضية في زمن الحارث وأجل العنين سنة ويقال وقعت أيضا في زمن الشعبي وأجل العنين سنة ويقال بأن عبد الله بن عمر سئل فأجل فأجله ماذا سنة وفاء استدل بقول أبيه وبقول علي بن أبي طالب والحسن البصري أيضا أجل سنة وسفيان الثوري أجل العنين سنة أجل العنين سنة بل المسلمون أجمعوا على هذا القضاء الذي قضى به سيدنا عمر أو كادوا أن يجمعوا على ذلك تقريبا باتفاق ولهذا كل من جاء بعدهما إذا سئل في مثل هذه القضية وفي مسألة تأجيل العنين كلهم يقولون تأجيل العنين سنة ما عدا الظاهرية وبعض من لا يلتفت إلى خلافهم في في مثل هذه القضايا التي تكاد أن تكون ماذا؟ أن تكون إجماعة حتى قال الإمام الشافعي في تأجيل في مسألة تأجيل العنم ولا أحفظ عن من لقيته خلاف في ذلك ولا أحفظ عن من لقيته خلاف في ذلك ولا أحفظ عن من لقيته خلاف في ذلك يعني كل من لقيه من العلماء المعتبرين سئل في المسألة وقال لا لا يؤجل بل كلهم متفقون على أنه يؤجل سنة يعني لا يستطيع ليأتي زوجته ويوجد الآن من بقي مع زوجته وقد سئلت عدة مرات سبع عشرة سنة سبع وهو لا يستطيع أن يواقعها وهي صبرت معه وهي صبرت معه الأمر في يدها فإذا رأت الضرر ترفع أمرها للقاضي وإذا صبرت فبها ونعم وآخر سبع سنوات وأعرف آخر يعني كان يدرس معنا كان عنده مسألة العنين لكون زوجته رفعت أمرها للقاضي وطلق عليه ماذا؟ طلقوا عليه زوجته ولكونه عنينا ومع ذلك كان, مع كان له طفلة منها كان له طفلة منها لأن القعاء قد لا يستطيع أن يشبع غريزتها أو أن يصل أن يصل إليها. ولكن الماء به تكون الغلام لأن حتى قال لربما ما يكون تكونقالته مثل الزر مثل القفل مثل القفل. فذا إذا صبرت فبها بها ونحمة وإذا لم تصبر فهنا إذا قال الرجل النح هذا عندي هنا يؤجل سنة هنا يؤجل سنة وقلنا كل العلماء بل كل الأئمة بل كل الصحابة عندما سئلوا في مثل هذه القضايا كلهم ماذا قالوا يؤجلوا سنة حتى قال الإمام الشافعي ماذا قال ولا أحفظ عما لقيته خلافا في ذلك خلاف في ذلك طيب إذا أجل الرجل سنة ولكنه شاء الله عز وجل فواقعها وضاجعها وجامعها داخل السنة فإن ضاجعها داخل السنة لا يفرق بينهما وإن لم يضاجعها داخل السنة فرق بينهما لا بد من هذا القيد حتى يقول الإمام الشافعي ولا أحفظ عم لقيته خلافا في ذلك فإن جامع داخل السنة طبعا وإلا فرق بينهما فإن جامع وإلا فرق بينهما معنى فإن جامع يعني كثير من الشراح قالوا فإن جامع داخل السنة وإلا فرق بينهما حتى قال بعض الفقهاء إذا جامع في السنة ولو مر واحدة ولو مر واحدة إلا إذا ادعت الضرر هذا شيء آخر كذلك جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم جمهور الفقهاء جميعا بتقدم ابي حنيفه وبالامام مالك وبالامام الشافعي في القول الجديد وبالامام أحمد قالوا إن العنه إذا الدعاء عليه العنه إذا الدعاء عليه العن هذا بالتفاق اذا الدعاء عليه العنه دعت عليه زوجته العنه فانه يضرب له الاجل لاختباره وبيان حاله حتى قالوا بأن الأجل ضرب من أجل ماذا؟ من أجل اختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما الدعي عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح وإلا لم يفرق بينهما وكيف يتم ذلك؟ لأن داخل السنة ربما يعني المرأة نرى أنها قد حصل لها حم إذن كيف حصل لها الحم؟ وقع وقعت المضاجعة ووقع الجماع داخل السنة وهذا قول عمر رضي الله عنه بل وقول عثمان رضي الله عنه وقول علي بن أبي طالب على الراجح وقول ابن سعود رضي الله عنه وقول كثير من التابعين بدءاً بسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وعمر بن دينار والنخعي إبراهيم الناخعي وقتادة قتادة بن دعامة السدوسي وحمد بن أبي سليمان وحماد بن أبي وغيرهم كثير بدءا بهؤلاء وبغيرهم كثير وعليه قال الموفق من الحنابلة وعليه فتوى فقهاء الأمصر جميعا على هذا القول فتوافقها الأمصر جميعا ثم ذكر منهم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أبا حنيفة وذكر صاحبيه وذكر صاحبيه وتلميديه وذكر أيضا مالكا وذكر الثورية وذكر الأوزعية الأوزاعية وذكر الشافعية وذكر إسحاق وذكر أبا عبيد وذكر أبا عبيد هؤلاء كلهم متفقون على أن ماذا على أنه يؤجل سنة فإن ضاجع في داخل السنة فلا يفرق بينهما وإلا فرق بينهما إذن هذا عليه فتوى ماذا جميع فقهاء الأمصر إذن هذا كلام يكاد أن يكون إجماعا حتى قال الإمام الشافعي يعني ما وجد خلافا عند أحد ممن لقيه ممن لقيه ولذلك هناك من شذ وقال بعكس ما ذكرنا كالحكم الحكم, الحكم من هذا حكم بن عيين الحكم بن عيين وأيضا داوود الظاهري داوود الظاهري ماذا قالوا قالوا لا يؤجل لا يؤجل الرجل لا يؤجل وهي مرآته وهي مرآته حتى ولو كان عنين قالوا حتى ولو كان عنين إذن يعيشوا معها هكذا إلا إذا شاء هو الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق واجأتوا بنص صحيح وفهم قبيع بل المشكل أنهم نسبوا هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أن علي رضي الله عنه أجل سنة. أجل سنة بل كان علي بن أبي طالب كما فعل عمر وكما فعل عثمان كانوا يسألوا حتى الرجل قال هل أخبرتها هل أخبرتها حتى في المرض سألوه هل أخبرتها فقال لا قال إذن اذكر لها, أذكر أذكر لها ذلك فإن راضيط بقيت معك وإلا فرق بينهما فيكون الأمر في ماذا؟ بيدها إذن التأجيل مسألة التأجيل قلنا تكاد أن تكون ماذا؟ إجماع لكن كم يؤجل؟ هذا أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم القائلين بتأجيل العلمين قالوا يؤجل سنة طيب هذا السنة وبعضهم قال أقل وبعضهم قال ستة أشهر وبعضهم قال أربعة أشهر ولكن الصحابة الأجل الكبار كلهم قالوا سنة لكن هناك مسألة من متى يبدأ ماذا الحساب من يوم الزواج أم من يوم رفعها أمرها إلى القاضي متى مثلا الآن تجاوزنا الخلاف في كون المدة التي يؤجل بها العنين وتعطى للعنين هل هي سنة أم ستة أشهر أم أربعة أشهر هل أننا قلنا سنة لكن متى تبدأ هل من العقد إذا كان من العقد هي بقيت معه ستة أشهر أم وقت رفعهما عند القاضي الجواب الصحيح أنه وقت ترافعهما أنه وقت ترافعهما عند الحاكم طيب إذا كان كذلك هنا يكون في بعض الأحيان في مثل هذه القضايا وهي أمرأة يعني طبعا منقاد لشرع الله والرجل منقاد لشرع الله وهو يريد زوجته وهي لا تريد ثم مع ذلك انقادت لهذا الحكم وقالت تأخذ بفتوى وبقضاء عمر وبقضاء عثمان وبقضاء علي رضوان الله عليهم أجمعين وبقضاء الصحابة وبقضاء التابعين لكن اليوم الذي بدأوا به الحزة بقي يوم هي تقول لا اليوم كذا فهنا خلاف من العلماء قالوا من اليوم اللي بدأوا منه والمالكية قالوا لا يوم يلغى اليوم يلغى ولذلك عندهم المالكية من الأيام التي تلغى بعضها لا أساسها من الصحة قالوا اليوم يلغى في اليمين والكرام اليوم يلغى في اليمين والكرام وفي إقامة علامة شهيرة وفي خيار البيع ثم العدة وأجل عقيقة وعهدة المهم الشاهد هذا كلام أيضا لا أساسها من الصحة إنما من اليوم الذي حصل ماذا؟ حصل فيه الرفع إلى الحاكم وحصل التأجيل حصل التأجيل حصل التأجيل هناك مسألة يتكلم علي الفقهاء كثير في مسألة التأجيل قالوا أننا ثبت عندنا ثبت عندنا أن الرجل عمي دعت عليه العنة فاعترف فاعترف هل بمجرد ما يعترف يؤجل سنة أم بدون خيار المرأة أم لا من خيار المرأة أو اعترف إذن سيقع الفسخ لكن الفسخ يقع بحكم حاكم بدون خيار امرأة أم لابد من ماذا من خيار امرأة الجواب قالوا لابد من خيار المرأة لابد إذا قال لها القاضي عندما اعترفت عليه بأنه عني والرجل ساكت فسأله القاضي أحق ما تقول سكت فسكوته اعتراف على ما الدعي عليه فالسكوت واعتراف على ما الدعي عليه قال العلماء هنا يفسخ الماذا؟ النكاح هنا يفسخ النكاح فإذا فوسخ النكاح هنا هل نحتاج إلى خيار المرأة؟ القاضي يحتاج إلى خيار المرأة؟ الجواب نعم يحتاج إلى خيار المرأة فإذا قال لها ما رأيك سيقع الفسخ؟ وسكتت وسكتت المرأة فإذن معنى أنها السكوت أنها تريد تريد الرزوع والبقاء مع زوجها مع زوجها. ولذلك هنا إذا سكتت يؤجل والتأجيل قلنا سنة وقل أكثر والحارث أجل رجلا عشرة أشهر ومن قال أكثر لذلك أكثر العلم أن الزوجة إذا علمت بعنة زوجها وقت العقد ما حكمه هذه وقت العقد علمت بأن زوجها عينين ولكنها رضيت به رضيت به والرجل علم أنه عينين لكن سكتت ولم تقول شيئا ثم ادعت بعد ذلك ورفعت أمرها للقاضي فالقاضي يؤجله سنة ولما أجله سنة هل لها حق الخيار في الفسخ أم لا هل لها حق الخيار أيضا في ضرب الأجل أم لا لا خيار لها لماذا؟ لأنها كانت تعلن بعلة الرجل وسكتت ولم تقل شيئا وهذا قول عطاء وقول الثوري وقول من من الماركية وهو قول لأصحاب الرأي وهو قول أيضا للشافعي في القديم من مذهبه في القديم من مذهبه ثم الشافعي له قول في الجديد كقول الجمهور قالوا بأنه يؤجل لكن قد يكون عنينا في نكاح دون نكاح يقول الإمام الشافعي قد يكون عنينا في نكاح دون نكاح. مش معنى أنه عني خلاص فقد يكون عنينا في نكاح دون نكاح وفي امرأة دون امرأة وبالله هي, هي نفسها قد يكون حصل له حصلت له العنة معها في الشهر الأول ثم زالت العنة زالت العنة في ماذا بعد ذلك فلذلك قال الإمام الشافعي أجلوا سنة قال لأن العنة قد تحصل في نكاح دون نكاح وفي شهر دون شهر لذلك أعطوا هذا الأجل أربعة أشهر ستة أشهر عشرة أشهر سنة أقصى أقصى المدة قالوا سنة أقصى المدة قالوا سنة لكن أيضا من المسائل التي تكلم فيها العلماء وأطالوا فيها قالوا وهم أكثر العين أكثر, أهل العين أكثر أهل العين قالوا المرأة إذا أقرت أن زوجها أتاها وجامعها مرة واحدة بعد الزواج ثم ادعت أنه عاجز عن الوقاع عاجز عن الوقاع هل هذا؟ ذلك؟ يعمل بقولها أن الحق لا حق لها في خيار الفسق لا حق لها في خيار الفسق هل يضرب, هل يضرب لزوجها أجل لا يضرب لزوجها أجل لا يضرب لزوجها أجل وبهذا قال كثير من العلماء كعطاء وطاوس والحسن البصري ويحيى الأنصار والزهري وعمر بن دينار وقال به قتادة وقال به ابن هشام وقال به الإمام مالك وقال به أيضا الإمام الأوزاعي قال بهي الإمام الأوزاعي كلهم بل والإمام الشافعي في الجديد طبعا الإمام الشافعي في الجديد وإسحاق وقال به أبو عبيدة وقال به بعض أصحاب الرأي بعض أصحاب الرأي وهو أيضا قول للإمام أحمد رضي الله عنه قولوا للإمام أحمد رضي الله عنه طيب هناك أيضا من المسائل التي تخص هذه المسألة وهي المعروفة عند الفقهاء بمسألة ماذا؟ بمسألة التأجيل مسألة التأجيل العني مسألة تأجيل العني لكن أبو ثور قال إذا ادعت أنه جامعها عدة مرات ثم حصل العجز قال هذه إن عجز عن وطئها أجل لها أجل لها أجل لها ولكن هل يحمل على الأربعة أشهر أم ستة أشهر أم عشرة أشهر أم سنة يعني على ما هو معروف في الفقه دعت بأنه عاجز فإن, كار... فإن أنكر الزوج هل, هل يحلف إذا أنكر الزوج العجز هل يحلف أم لا كثير من الفقهاء قالوا يحلف تحلفه الزوجة ويقسم بأنه قادر على الوقاء يقسم لها قادر على الوقاء قال الفقهاء إذا أقسم من علماء قال لا, لا يحلف لكن إذا أقسم يضيع ماذا طلبها وتنفصلوا الخصومه فان وتنفصل الخصومه من الاساس ويبطل توصلوا الى فسخ عقد النكاح لان قالت هذا لماذا لفسخها وهل يضرب لهما المده والاجل قالوا لا يضرب لهما المده والاجل واذا حلفت هي بان بأنه عني الجمهور على أن العنة أو العنة العنة لا تثبت بالحالف العنة لا تثبت بالحالف إذا قالت والله وهنا اختلف الفقه قالوا لأنها مخبرة تخبر عن واقع وهي تخبر بخابره تخبر عن واقع والذي منع قال العنه لاطلاع عليها قالوا كيف لاطلاع عليها وهي زوجته. وهي زوجته قالوا اذا اقسمت بانه عنين ولا تستطيع انت ان تشمع انا نحتاج الى شهود ان يشهد الغير بانه عنين كيف ذلك حتى من قال بان العنه لا تثبت بحلف الزوج الزوجه لا تثبت, لا تثبت بحرف الزوجة إذن ماذا نفعلون الشهادة كيف يشهد الطبيب موجود والنظر إلى العورة للضرورة جائز والنظر إلى العورة للضرورة جائز وجاز للعورة النظر كما قالوا يجوز النظر إلى العورة من أجل الشهادة من أجل الشهادة طيب من الأحكام التي تجري على هذا أنه لا يضرب للرجل الأجل إلا بماذا؟ إلا بإذن الزوجة وباستشارة معها هذا من الأحكام التي تجري عليه ثم إذا انقضت العدة من الأحكام التي تجري هنا ننظر هل واقعها؟ داخل السنة أم يفعل. لم يفعل فإن واقعها داخل السنة فقد وفاها حقها, لا؟ فقد وفاها حقها. هل زال الضرر المدعى عليه الجواب نعم زال الضرر إذن هل يستمر النكاح أم يفسخ يستمر النكاح وإن لم يصبها ماذا يكون هناك يثبت حق الفسخ ولكن بماذا باستشارة مع الزوجة باستشارة مع الزوجة طيب استشار القاضي مع الزوجة فقالت نعم فقالت نعم إذن طلبت الطلاق هل هو طلاق أم فسخ باتفاق الجمهور عندما نقول الجمهور هناك من خالف قالوا بأنه فسخ وليس طلاقة بأنه فسخ وليس طلاقة ومنهم من قال بأنه إذا لم يواقعها داخل السنة فهو إيلاء فهو إيلاء وهذا غير صحيح هذا غير صحيح لأن الإيلاء ترجع إليه بالفيئة فلذلك النكاح نقول له قد فسخ قد فسخ واذا رفض تطلق عليه انا ذاك القاضي بل حتى بعضهم قال يحبس الزوج ليطلق يحبس الزوج ليطلق فاذا رفض طلقها عليه القاضي إذا رفض هو إذا رفض هو يطلقها القامل يطلقها القامل وإذا السبب زال آنذاك لا إشكال إذا زال السبب لا إشكال وإذا بقيت على ذلك حصل لها الضرر حصل لها الضرر إذن فمعلوم أن الفسخة إنما يناط بالعيوب إنما يناط بالعيوب وما في معناها وما في معناها اذا هنا يمنع وهنا يفسخ هناك احكام أخرى لكن كلها تؤدي نحو واحد الجمهور يقولون بالفسخ وهناك من قال هي زوجته لا فسخ ولا طلاق وقول قول الجمهور ان شاء الله هو الراجح مما يدخل في هذه القاعدة ما هي القاعده لا ضرر ولا الضرر يزال, يزال. يزال مما يدخل ويندرج تحت هذه القاعده مساله الحجر مساله الحجر ان هذه مسائل عيوب الزوجه او عيوب الزوجين هي كثيره محلها الفقه وانما ذكرنا بعضها فقط و مما يدخل في هذه القاعده قلنا الحجر بانواعه الحجر بانواعه ولذلك انتم تعلمون ان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان تاجرا وكان في عقله شيء كان في عقله شيء رفعوا امره للنبي صلى الله عليه وسلم ليحجر عنه فلما استدعاه النبي فقال يا رسول الله لا استطيع لا أصبر لا أصبر لا بد من البيع الشرع فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشرط أن يقول لا خلابة لا خلابة حتى إذا باع شيئا وحصل فيه الغش حصل فيه الغش أهله يأخذون ماذا؟ يأخذون متاعهم ويردون على صاحبه المال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل لا خلابا هذا فيما يتعلق للتجارة لأن الحجر أنواع كما ستعلمنا ان شاء الله كما أنه يوضع في زماننا كما قال بعض الفقهاء وقال بعض الشيوخ في زماننا يوضع أماك أماكن لمن؟ للحجر الصحي يسمونه الحجر الصحي هذا لمن بني هذا الحجر هذا لمن بهم مرض أو لمن بهم أمراض أمراض تكون معدية وهذا كان معروف عند الفقهاء حتى مثل العائم العائم الفقهاء قالوا إذا كانت هناك عائلة عائلة تنظر إلى الرجل وتعينه عائلة ثم إذا نظروا إلى الرجل دون أن يذكروا الله حصل للرجل الذي نظر اليه مكروها فهنا ياتي القاضي ويحجر عليه وكيف يحجر عليه يضعهم في مكان أو في بيت ويحبس ويعطى له من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته يصرف عليهم من بيت مال المسلمين فما بالكم اذا كان الرجل فيه امراض معديه هذا ايضا يوضع في مكان وهو كان معروف يسمى الحجر الصحن الحجر الصحن إذا كان أمراض كذلك إذا كان هذا فيما يتعلق بالأمراض الظاهرية فما بالكم بالأمراض الباطنية؟ أهل الأهواء وأهل البدع ولسيما الدعاة الداعين إلى باطرهم الداعين إلى بدعتهم من أحق وأولى بالحجر؟ من أحق وأولى بالحجر؟ صاحب المرض صاحب المرض العضوي ام صاحب المرض الفكري والديني بل هذا اولى بالحجر المبتدع اولى بالحجر اصحاب الاهواء اولى بالحجر لماذا لماذا قلنا هؤلاء اولى لان هؤلاء يفسدون ماذا يفسدون يفسدون القلوب يفسدون القلوب ويفسدون ماذا؟ ويمرضون ماذا؟ الأديان أو الدين أما أولئك ماذا يفسدون؟ الأجسام الأجسام الأبدان ولهذا يقولون المبتدع يمرض الأديان أو يمرض الأديان والمريض يمرض الأبدان المريض يمرض الأبدان المبتدع وأصحاب الأهواء يمرضون ماذا؟ الأديان وهو الدين واحد وصاحب المرض العضوي يمرض ماذا؟ الأبدان الأبدان كما قالوا أيضا يعني يمرض واحد يمرض القلوب واحد يمرض الأجسام يمرض الأجسام فمن أحق بالحجر بالله عليكم؟ صاحب البدع وصاحب الأهواء أم صاحب المرض صاحب المرض فمن أعدى الأول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولذلك قال العلماء قديما إن الحجر وكلمة عجيبة هذه كلمة هذه تطربني وكان بعض الفقهاء هذه الكلمة إذا سمعها تنحل حبواته ويسال لعابه من اجل هذه الكلمه العظيمه وما احوجنا إلى ان نطبقها في زماننا يقولون ان الحجره اما الحجره الحجر لاستصلاح الابدان كلمه رائعه والله ان الحجره لاستصلاح اديان من الحجر لاستصلاح الابدان هذا هو نفس الكلمة التي قلناها سابقا ولكن هذه ساغها بعض الفقهاء وهي قديمة يقولون إن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان وكم من وافد يجب أن يحتمى منه أو أن تقلم أظافيره إن الحجر لاستصلاح الأديان أولى لا من الحجر لاستصلاح الأبدان. الأبدان ولذلك العلام المحامل قسم الحجر إلى أربعة أقسام وتنبه لي بارك الله فيكم لهذه الأقسام الأربعة تنبه لهذه الأقسام الأربعة المحامل قال أقسام الحجر أربعة هناك أقسام أخرى ولكن هذه الأقسام هي مشهورة بل حتى التقسيمات أخرى باعتبارات متنوعة ترجع إلى هذا هذا التقسيم المشهور عند الفقهة ماذا قال المحامري؟ قال الحجر أربعة أقسام الحجر أربعة أقسام القسم الأول يثبت بلا حاكم القسم الأول يثبت بلا حاكم وينفك بدونه ما هو؟ يثبت بلا حاكم ما نحتاج لأن نرفع أمره للحاكم نقوم بالحجر عليه وينفك أيضا بدون أن نستشير الحاكم هذا من هو؟ ما هو القسم الأول؟ يثبت بلا حاكم, حاكم وينفك بدونه بدون من؟ بدون حاكم يثبت بلا حاكم وينفك بدونه الضمل يعود على أقل المذكور ينفك بدون حاكم لا نحتاج إلى إذن الحاكم لنفكه هذا حجر من؟ هذا حجر المجنون والمغمى عليه هذا حجر المجنون والمغمى عليه بالله عليكم إذا رأينا رجل مجنونا يؤذي الناس يؤذي المارة في الطريق هل نحتاج إلى أن نذهب للقاضي ونرفع أمره للقاضي أم واحد منا يأخذه أو إثنان يأخذونه إلى ماذا؟ إلى مسحة أمراض العقلية أو مستشفى المجاني يأخذونه بدون أن يحتاجوا إلى ماذا؟ إلى إذن الحاكي إلى إذن الحاكم طيب وينفك أيضا بإذن الحاكم ولا بدون إذن حاكم بدون إذن حاكم المغمى عليه المغمى عليه أيضا نحجر عليه لا يضيع الأموال هل هذا يحتاج إلى حكم الحاكم هل هذا يحتاج إلى إذن الحاكم لا يحتاج إلى إذن الحاكم فيما لا لا في الحجر ولا في الفك عنه لا في الحجري ولا في الفك عنه هذا القسم يجل القسم, القسم الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به يمكن أن نقول القسم الثاني هو عكس القسم الأول هو عكس القسم الأول ليسهل الحفل القسم الأول لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى حاكم إلى إذن الحاكم يعني يثبت بلا حاكم وينفك بدون حاكم قلنا كان والمغمى عليه القسم الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إذن هذا القسم عكس الأول هذا القسم عكس الأول قل هذا القسم وقل عكسه هذا مشكون هو, هو حجر السفيه هذا حجر السفي والسفي ليس بالضروري أن يكون المرأة أو الصبي فقد يكون الرجل بلحية طويلة ولكنه سفي لا يحسن التصرف في ماله ولسيما إذا كان قيما على مال الأيتام فهذا يتابع ان بغي أن يكون القاضي يتابع ماذا؟ مال الأيتام فإذا رأى أن الرجل مسرف وأن الرجل سفيه وأن الرجل لا يحسن التصرف آنذاك ماذا نفعل؟ نحجر عليه هذا الحجر يحتاج إلى, حاكم ولا لا؟ يحتاج إلى حاكم ويرفع وكيف يرفع؟ يرفع أيضا بحكم حاكم بحكم حاكم يعني بإذنه قال العلماء يعني كيف حتى يرفع عنه قال إذا كان الرجل معروف اسمع الرجل معروف مسرف قال نختبره وننتحنه نعطيه ألف درهم قل له خذ اذهب اليوم للسوق وأتينا ما نحتاجه اليوم فإذا ذهب وأتى بألف درهم كلها مشروبات أو أتى بمشروبات وبعض اللعب وبعض كذا وبعض كذا فهل يرفع يرفع عنه الحجر أم يبقى بل يبقى الحجر ويؤيد الحجر إلى أجل ويؤيد الحجر إلى أجل هذا السفي ولذلك الله عز وجل جعل القيمين وجعل الأوصياء مسؤولين على أموال الأيتام لكن إذا كان السفيه من النساء والصبيان و... يعني ما شاء الله أصبح عندهم رشد نعطيهم أموالهم نعطيهم أموالهم لكن بعد الامتحان والاختبار كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاحة فإن آنستم أحسستم وعلمتم آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليس حتى قال الله عز وجل ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيمة لا تعطيهم يعني مثلا امرأة امرأة تريد مالها مالها وان تقيم على اموالها امرأة قالت انا الان رشيدة احتاج الى مالي فلابد من اختبارها تدفع لها قدرا من المال قال الفقهاء وتقول لها اليوم انت من سيقوم بماذا بالصرف ما نحتاجه اليوم فإذا ذهبت واشترت يعني أشياء تتعلق بالتزيين وأشياء وما أتت لا بخبز ولا بلحم ولا بأكل ولا بشرب إذن معنا أنها لازالت سفية إذن ماذا نقول هنا الحجر يثبت, الحجر يثبت لأن هناك الحجر هناك اختبار لسه فيه هناك الحجر هناك اختبار لسه فيه فإذا نجح في الاختبار والامتحان يرفع مدى الحجر وإلا بقي كما هو عليه وثبت إذن هذا النوع يش الثاني الثالث لا يثبت إلا بحاكم لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان ما معنى هذا يعني الحجر لا يثبت إلا بأمر الحاكم وبحكمه لكن انفكاكه هل ينفك ويرتفع بالحاكم أم لا يرتفع به خلاف وجهان وجهان من هو هذا؟ هذا حجر المفلس المفلس رجل كانت عنده أموال ثم شاء الله عز وجل حصل له الفلس حصل له الإفلس يعني كان عنده تجارة لكن حصل إفلس ما بقي له شيء والناس يتبعونه في أموالهم وإذا دفعت له شيئا وأتيت إلى متجري ووجدت حاجتك تأخذها تأخذ حاجتك ولا تقول بأن فلان يعني أيضا يتبعه في كذا وفلان يتبعه في كذا تأخذ ما وجدته من, ماذا من متاعك تأخذ ما وجدته من متاعك ولا بد هذا أن يكون هناك إشهار به إشهار به إذا كان هو حصل له إفلاس ولكنه لا يزال يغرر بالناس يذهب إلى الأماكن البعيدة ويأتي بالسلع والبضائع فهنا لا بد من الإشار يكتف في الجرائد الآن قبل كان عندهم البراح واحد ينادي ألا إن فلانا قد حصل له إفلاس ألا إن فلانا قد حصل له إفلاس الآن في إعلام الإعلام طبعا ماذا نعني بالإعلام كل ما ينقل إلينا العلم الاعلام المشهود والمقرؤ والمسموع كل ما ينقل إلينا الاعلام من كتاب أو جريدة أو تلفزيون أو ميديا أو الانترنت الآن وتويتر و... أشياء كثيرة طاغوت الفيسبوك وقل الصفحات إلى غير ذلك كل هذا ينقل لنا الإعلام بأن فلانا المشهور حصل له إفلاس يعني حذار فإذا وصله الخبر ثم بعد ذلك دفع له فذنبه على جنبه كما يقول إذن لابد هذا القسم يش القسم الثالث, الثالث, الثالث الرابع ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهه عكس ماذا؟ عكس الثالث, الثالث عكس الثالث إذا الأمر سهل جدا لتحصيل هذه الأقسام قسم الأول ما هو يثبت بلا حاكم وينفك بدون حاكم من هو المجنون والمغمى عليه قسم ثاني العكس لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به من هو حجر السفيه. قسم الثالث لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بخلاف وجهان, وجهان. منهم من قال لا بد من إذن الحاكم ومنهم من قال لا نحتاج لإذن الحاكم وهو حجر ماذا؟ المفلس قسم الرابع عكس الثالث ما يثبت بدونه يثبت الحجر بدون إذنه الحاكم ولكن في ارتفاع عنه وانفكاكه به أي بالحاكم وجهه من هو هذا؟ من هو هذا؟ حجر الصبي حجر الصبي إذا بلغ رشيدا حجر الصبي إذا بلغ رشيدا حجر الصبي هذا حجر الصبي يعني يحجر عليه ولكن إذا بلق وأصبح رشيدا هل يرتفع بإذن الحاكم أم بدونه خلاف بدونه. بدون حاكم يعني بدون حاكم يعني مثلا يحصل يثوت هذا الرابع نعم ما يثوت بدونه وفي انفكاكه وجهان وفي انفكاكه وجهان وهو من هذا من هو قلنا الصبي حجر الصبي, حجر الصبي إذا بلغ رشيدا هذه كم أنواع أربعة, أربعة, أربعة أنواع وهذه من قال هذه الأنواع المحامل. المحامل وبعضهم جعل أنواع الحجر خمسة وبعضهم جعل أنواع الحجر خمسة يعني الحجر للجنون والحجر للإفلاس والسفة والمرض والصبع بعضهم قال الحجر لماذا؟ للجنون صورة والحجر للإفلاس صورة والحجر للسفة صورة والحجر للمرض صورة والحجر للصبع صورة هيكون مجموع خمسة بل قد أوصلها بعضهم إلى سبعين صورة اوصلها بعدهم الى 70 صوره والصحيح ان هذه الاشياء كلها ترجع الى التقسيم الرباعي الذي ذكرنا والله تعالى اعلم واحكم فننظر هل للاخوه اسئله ثم غدا ان شاء الله في الصباح ايضا عندنا النحو وكالعاده السادسة صباحا اي بعد صلاة الفجر نعم وربع نعم لعل الصوت كان جيدا نعم طيب خير خير هل يجوز ان نقول ان لا ما هذا ايضا انت تدرس معنا لعل لك النفع شاء الله قل هل يجوز ان نقول اما ان, إن, إن أو حكيت بالقول ان ان في امر العنين ها يوجد اجماع سكوتي ممكن, ممكن على خلاف نعم ممكن يكاد ان يكون اجماع سكوت نعم نعم شيخنا الصوت ممتاز اللهم بارك الحمد لله. الحمد لله طيب أرى الإخوة عندما يكتبون يقولون أن بعد القول وهذا غلط أو بعد ثم يقولون أن وهذا غلط أيضا أو بعد كلا يقولون أن وهذا غلط أيضا أو بعد حيث يقولون أن وهذا غلط أيضا ولذلك كما سيأتيكم إن شاء الله في النح ألا وحيث ثم لا تفتحن وكنفقيهم بعد ثم قبل حل وقال آخر ألا وحيث ثم لا تفتحن ألا وحيث ثم إذ وكل هذا آخر ألا وحيث ثم إذ وكل وكسر إما بعدها تجلى وكسر إما بعدها تجلى والفتح طبعا سيأتي إذا كان مجرورا بالباء أو بالإضافة أو كان بدلا أو كان ماذا مضافا أو كان بدلا أو كان فاعلا أو كان نائبا أو كان مبتدأا أو كان خبرا هذه كلها تكون مفتوحة إن شاء الله تبارك وتعالى المعنى الدقيق نريد المعنى الدقيق اللغوي لكلمة الحجر الحجر هو المنع ومنه الحجرة الحجرة أنك تجعل مكان يعني الأصل أن تجعل مكانا تمنع فيه الناس ومنه الحجر الصحي ومنه ما يعرفه الفقهاء بالحجر العائن يعني يجعلون مكانا يمنعون فيه الناس الحجر ومنه الحجرات لأنك تمنع فالمنع معناها المنع نعم لم يختلفوا في الهمزة شيخنا لم يختلفوا يختفوا في الهمزة بعد القول بارك الله فيكم اختلفوا انت كتبتها بالفتحة بعد القول لا بعد القول لا انما اختلفوا يعني بعد حيث حيث هل تضاف للجمل ام تضاف لماذا للمفرد تعلم ان ابن هشام قال يجوز وهو قول ضعيف يجوز ماذا اضافة حيث الى المفرد حيث سهيل حيث ولكن الصحيح أنها تضاف إلى الجمل وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينول يحتمل وألزم إضافة إلى الجمل فإذا كان مضاف إلى الجمل فإن بعدها تكون ماذا تكون مكسورة وليس مفتوحة وعلى القول بأنها تضاف إلى المفرد وهو قول ضعيف معنى أنه يجوز فتحها وهو ضعيف نعم تابع. نعم أحبك في الله يا شيخنا أحبك الله الذي أحبتنا فيه نعم تابع ماذا آخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا ما رأيك بسلسلة تعليقات الشيخ عصام البشير المراكوشي على الأزهري جيد أنا ما رأيته لكن الشيخ عصام عصامي الشيخ عصام عصامي ما شاء الله عليه يجتهد وهو أديب وشاعر مسكع ما شاء الله مفوه نعم ماذا آخر انا كنت قررت على أساس نعلق على, الشرح الأز... على حواش الأزهري ولكن هذا سيؤدي إلى الخروج عن الموضوع وسيطول بناء الأمر ولذلك لعل في وقت آخر إن شاء الله نحاول أن نتوسع فيها جزاكم الله خيرا وجزاكم بارك الله فيكم وفيكم بارك نعم شيخنا هل لك موعد في غرفتي منظري لا لا ما عندي موعد مع أي غرفة عندي موعد مع غرفتي نعم. هل يجوز الإلاء فيما تعدى الأربعة أشهر لا يعني إذا لم يرجع في الحدود الذي بيّنت الآية فيعتبر آنذاك يعت.. اختلفوا هل يعتبروا طلاقا إذن يفصلوا بينهما أن يجوز الإله فيما تعدى إزاكم الله خيرا وكتب أجراكم آمين وجزاكم وبارك فيكم صلى الله عز وجل لن يرزقنا الإخلاص نعم نعم شيخا من الأجرومية وضعها صاحبها من يطول جدا ان شاء الله ان شاء الله ستكون باذن الله سهله اجتهد شويه يا اخي ان بغيت تكون ائمتك عاليه من يحج عنه حكم النسيه اس من يحج عنه طيب النيه النيه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات اجتهد يا أخي إن شاء الله غدا عندنا الدرس يعني نتكلم بإذن الله عز وجل على مسألة الكلم ومسألة القول ومسألة الكلام والفرق بينهما وهل بينهما عموم وخصوص أم لا ثم نبدأ إن شاء الله مباشرة في المتن والأمر سهل جدا بإذن الله عز وجل اسبروا, اسبروا فالخير أمام ما حكم المرأة التي ذهبت للحج وأتهى الحياة وطبعا إذا كان تقصد ما أتهى الحياة يعني تفعل كل شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات عائش رضي الله عنها قال لا افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطفي بالبيت افعلي كل شيء ما عدد الرضاعات التي تحري خمس, خمس رضاعات يعني لو أخذ مثلا الغلام أو البنت الجارية أخذت الثدي وبدأت تمس ساعتين هذه تحسب واحدة عندما تطلق هذه تحسب واحدة فإذا أخذت مرة أخرى هذه ثانية حتى حتى ولو كانت الرضعات مفرقة نعم أما الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان على الراجح خلاف للمالكية لا تحرم نعم وبقي لها طواف الإفاضة بقي لها طواف الإفاضة سبقا قلنا يعني على مذهب الأحناف أنه يجوز لها أن تطوف بدون ماذا بدون طهارة هذا عند الأحناف أما الجمهور قالوا لا يعني إذا كانت الطائرة ستمر فتعود من قادم إن شاء الله هل هناك علماء يجوزون أه هذا السؤال تصل به تصل به <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شيخنا الشطر الثاني من البيت الذي ذكرت وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل حيث وإذا لا بيت ابن مالك الأخ أخ من رضع مع طفل آخر يعتبر أخ الله يعتبر آخا لا مش يعتبر آخا لا يعتبر آخا لا أخ من رضع مع طفل آخر يعتبر أخ الله يعني ماذا تعني إذا كان مثلا الأم التي رضعوا فيها واحدة نعم يعتبر أخ الله أما إذا كان واحد أمه وحدها والذي رضع وأخوه رضع مع آخر فالذي لم يرضع لا, لا يعتبر أخ الله وإنما يعتبر أخ الله من أرضع معهم أو من رضع معهم أه؟ ما وجهه قول الظاهرية بعدم إمهال العنين ومن أين لو ماذا لاستنبط الظاهرية قالوا بأنه هو من يتحكم في زوجته وهو الذي أخذ بالساق إن شاء طلق وإن شاء منع نعم إخلاص إذن نقف هنا وغدا إن شاء الله في الصباح موعدنا في الصباح إن كنا على قيد الحياة والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته نعم وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته